صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه قال ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أجاب الله دعوته أو ادخرها له في الآخرة أو غفر له بها ذنبا قد سلف يا لله ما أجل الله يا لله ما أكرم الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك أيا كان الذي أتيت غفرت لك أيا كان ذنبك وأيا كانت مصيبتك وأيا كانت جريرتك إن الله حين وصف عباده المؤمنين قال والذين إذا فعلوا فاحشة فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله إذن لا يقطع عليك إبليس الطريق ولا يقطع عليك الشيطان الطريق بتعظيم الذنب وتكبيره وكثرة مقارفته ويشعرك أن الأبواب قد أصبحت مسدودة وأنه بينك وبين التوبة مفاوز لا، لا الله يقول إنك ما دعوتني ورجوتني ففرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو ملأت الأرض وارتقت في السماء حتى نطحت الجوزاء وبلغت السحاب لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ظفرت لك من أكرم من الله من أبر من الله من أرحم من الله إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وكم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومني إذا فكرت في ندمي عليها عضبت أناملي وقرعت سني أجنب زهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله لا تيأسوا من روح الله ألم تعلم يا عبد الله أن القنوط واليأس من روح الله أعظم من ذنبك إن كنت قد شربت أو زنيت أو سرقت أو فعلت أو فعلت إن جريمة اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل تعديد ذلك أو تفوق لأن الله يفتح الأبواب واليائس والقانط يسد ما فتح الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها إذن الأبواب مفتحة والله عز وجل يدل على الطريق فاستغفروني أغفر لكم